اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل من رواية اللص والكلاب لناجيب محفوظ نقرأ لكم بصوت كريم مسعد الفصل الرابع عشر رجع إلى البيت ثم غادره ضابطا برتبة صاغ والساعة تدور في الواحدة اتجه إلى شارع العباسيه متجنبا أضواء المصابيح متخذا مشية طبيعية جدا بفضل قوة أعصابه واستقل تاكسي إلى جسر الجلاء ومر في طريقه بأفراد من الشرطة فلم يرتح لمنظرهم بطبيعة الحال وذهب إلى مرسى القوارب القريب من الجسر فاكترى قاربا صغيرا لمدة ساعتين ومضى يجدف جنوبا صوب قصر رؤوف علوان في هواء رطيب وتحت سماء صافية مرصعة من وتربيع القمر معلق فوق أشجار الشاطئ وكان يشعر بفورة نشاط عجيب وبأن حدثا متفجرا سينطلق عما قريب من صدره أقنع نفسه بأن نجاة عليش سدرة ليست هزيمة ما دام سينزل عقابه برؤوف علوان إذ أن رؤوف هو رمز الخيانة التي تنطوي تحتها عليش ونبوية وجميع الخونة في الأرض وقال لرؤوف علوان وهو يجدف بقوه. جاء وقت الحساب ولو كان الحكم بيننا غير الشرطة لضمنت تأديبك أمام الناس جميعا الناس معي عدا اللصوص الحقيقيين وذلك ما يعزيني عن الضياع الأبدي أن روحك التي ضحيت بها ولكن ينقصني التنظيم على حد تعبيرك وأنا أفهم اليوم كثيرا مما أغلق على فمه من كلماته القديمة وماساتي الحقيقية أنني رغم تأييد الملايين أجدني ملقا في وحدة مظلمة بلا نصير ضياع غير معقول ولن تزيل رصاصه عنه عدم معقوليته ولكنها ستكون احتجاجاً داميا مناسبا على أي حال كي يطمئن الأحياء والأموات ولا يفقدون آخر أمل، ومال بالقارب نحو الشاطئ في نقطة تواجه القصر على وجه التقريب وهبط منه إلى الأرض ثم جذبه بقوة حتى صار مقدمه فوق السفحة ثم ارتقى المنحدر إلى الكورنيش مكتسبا من بدلته الرسمية ثقة وطمأنينة لاحى الطريق خاليا ولا أثر لمخبر حول القصر فانبعث الارتياح في نفسه ولم يخل في الوقت نفسه من حنق واكتنف الظلام القصر عدم مصباح الباب فتأكد لديه أن صاحب القصر لم يرجع بعد وأن ذلك سيعفيه من اقتحام البيت ويذلل له أكثر من عقبه وفي مشية طبيعية مضى إلى الشارع إلى يسار القصر فقطعه حتى آخره ثم مال مع شارع الجيزة نحو الشارع الآخر إلى يمين القصر عائدا منه إلى الكرنيش وهو يتفحص المكان ببصر من حديد ومضى نحو شجرة فلبد فيما يليها من رقعة محجوبة عن مصباح الطريق وراح ينتظر واستقرت عيناه على القصر طيلة الوقت، عدا لحظات كان يريحهما بالنظر إلى سطح الماء المعتم، ودارت أفكاره أثناء ذلك حول خيانة رؤوف، والخدعة التي حطمت حياته، والضياع الذي يحدق به، والموت الذي يسد طريقه، وكيف أن كل أولئك جعل من موت رؤوف، أمرا لا بد منه وكان يتابع كل سيارة قادمة وهو يتوثب واخيرا توقفت سيارة امام باب القصر وراح البواب يفتح الباب على مصراعيه وأسرع سعيد نحو الشارع إلى يسار القصر سار ملاصقا للسور ثم توقف عند نقطة محاذية للسلملك حيث سيغادر الرجل سيارته وتهادت السيارة في ممشى الحديقة حتى وقفت أمام السلملك وأضيء المصباح فغمر النور المدخل كله أخرج سعيد مسدسه وصوبه نحو الهدف وفتح باب السيارة نزل رؤوف علوان وصاح سعيد رؤوف انتبه الرجل إلى مصدر الصوت في دهشة فصاح سعيد أنا سعيد مهران خذ غير أنه انطلقت من الحديقة رصاصة في نفس الوقت أصاب أزيزها صميم أذنه حدث ذلك قبيل أن يطلق مسدسه فاضطرب اضطرابا مفاجئا وهو يطلق النار وانحنى بسرعة ليتفادى من الرصاص المتتابع ولكنه رفع رأسه في تصميم يائس وحذر وسدد مسدسه مرة أخرى وأطلق رصاصة وأخرى في عجلة ولهوجه وقع ذلك كله في ثوان ثم انطلق يعدو بأقصى سرعة نحو شاطئ النيل فوثب نحو القارب ودفعه إلى الماء وفي الثانية التالية كان يجدف بكل قوته نحو الشاطئ الآخر دار شعوره حول نفسه كالدوامة، وانطلقت قواه من أعمق مكامنها مباشرة وبلا ادنى وعي وخيل إليه أن أصوات تتجمع، وأن بعض جسمه يذوب، وكانت المسافة بين الشاطئين في منطقة عبوره ضيقة فسرعان ما بلغ الشاطئ ووثب إليه تاركا القارب للموج يفعل به ما يشاء وصعد إلى أرض الشارع بيد قابضة على المسدس في جيبه ورغم ما شعر به من تشتت فقد سار على مهل وفي هدوء لا يلتفت يمنة ولا يسرع وتأكد لديه أن أقداما تتدافع نحو الشاطئ وأن أصواتا تحتدم وتعلو فوق الجسر واخترقت الجو الخامل سفارة مجنونة وتوقع في كل لحظة أن يلحق به مطارد وتأهب للتمثيل بكافة احتمالاته أو دخول المعركة الأخيرة ومر به تكسي قبل أن يقع حادث فناداه واستقله وما كاد يتخذ مجلسه حتى شعر بألم حاد ولكنه رغم ذلك شعر بنعمة النجاة وتسلل إلى المسكن في ظلام حالك واستلقى على الكنبة ببدلته الرسمية وعاوده الألم كاشفا هذه المرة عن مكانه فوق الركبة فامتدت يده إليه فاستشعر سائل لزجا أوه هل ارتطم بشيء رصاصه وراء السور أم وهو يجري وتحسس موضعه فرجح لديه أنه مجرد جرح سطحي ولو كانت رصاصه فقد احتكت به ولم تنفذ فيه وقام فخلع البذلة في الظلام وفتش عن جلبابه فوق الكنبة فارتداه وذرع الحجرة ليطمئن على رجله قديما أنت قطعت شارع محمد علي جريا برصاصة مستقرة لساعتها في ساقك أنت قادر على فعل العجائب وقد تفوز بالهرب أيضا أما الجرح فقليل من البني يضمده. ولكن هل قتل رؤوف علوان؟ ومن الذي أطلق النار من الحديقة؟ حذار أن تكون أصبت ضعيفا بريئا آخر ولكن لا بد أن رؤوف علوان قد قتل فيدك لا تخطئ، كما شهدت بذلك الصحراء وراء الهضبة وسوف ترسل خطابا إلى الصحف بعنوان لماذا قتلت رؤوف علوان عند ذاك تسترد الحياة معناها المفقود فالرصاصة التي تقتل رؤوف علوان تقتل في الوقت نفسه العبث والدنيا بلا أخلاق ككون بلا جاذبية ولست أطمع في أكثر من أن أموت موتا له معنى واقبلت نور في غايه من الاعياء محمله بالطيبات وقبلته كعادتها وانبسطت اساريرها لتلقي بتحيه لقاء ولكن بصرها جمد فجاه على البنطلون فنحت اللفه على الكنبه هاتفه دم ولحظ ذلك لاول مرة فكشف عن رجله قائلا جرح بسيط نتيجه ارتطام بباب التاكسي فصاحت أنت خرجت مرتديا للبدلة لسبب أنت لن تقف عند حد وسوف أموت كمدا قليل من البنيش في هذا الجرح قبل طلوع الصبح طلوع الروح أنت تقتلني قتلا آه متى يزول الكابوس ونشطت في نرفزة فكبست الجرح بالبني وعصبته بقصاصة من بقايا الفستان الذي كانت تخيطه وظلت طيلة الوقت تندب حظها وقال لها خذي دشا فهذا أنفع لك أنت لا تدري النافع من الضار ولما رجعت إلى مجلس حجرة النوم كان قد شرب ثلث زجاجة فعاوده شيء من الاستقرار المريح واستقبلها قائلا اشربي أنا هنا في مكان آمن مطمئن لن تمتد إليه عين البوليس فقالت في نكد وهي تمشط شعرها المبتل أنا تعيسة جدا فتساءل وهو يواصل الشراب من يستطيع أن يحكم عن الغد عملنا لا شيء لا شيء مؤكد إلا قربك الذي لاغنا عنه أنت تقول هذا وأكثر أنت جنة وسط الرصاص الذي يجد ورائي وتنهدت تنهدة طويلة كمناجات في الليل فقال أنت طيبة جدا أحب أن أعترف بذلك أنا تعيسة، لا أود إلا أن تبقى في السلامة، ما تزال أمامنا فرصة، الهرب، فكر في الهرب، نعم، ولكن لننتظر حتى يغمض الكلب في عينيه، فقالت بحدة، ولكنك تخرج بلا مبالاة، تود أن تقتل زوجتك والرجل الآخر، ولن تقتلهما، ولكنك ستلقي بنفسك في الهلاك، ماذا تسمعين في الخارج؟ سائق تاكسي دفع عنك بحراره، ولكنه قال إنك قتلت رجلا ضعيفا بريئا ونفخ في غضب ودار ألمه الطافح بشربة مليئة وأشر لها لتشرب فرفعت الكوب إلى فيها وتساءل وماذا سمعت أيضا في العوامة التي سهرت فيها قال أحدهم عنك إنك منبه مسل في الملل الراكد وأنت ماذا قلت فلحظته بعتاب وقالت ولا كلمة أنا أحافظ عليك أما أنت فلا تحافظ على نفسك وأنت لا تحبني ولكنك أعز علي من النفس والحياة وطول عمري لم أعرف السعادة إلا بين يديك ولكنك تفضل الهلاك على حبي وبكت والكوب في يدها فطوقها بذراعه وهمس في أذنها ستجدينني عند وعدي سنهرب وسنعيش معا إلى الأبد للمزيد حمل ابلكيشن اقرا لي على موبايلك أو ادخل على اقرا